وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تجتنى طرقي ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته لا تفسيري آية كوسيدابو باسي الحي نجا باسي القيوم ثم اعقل و اعتباده او دون او دا اشترك باسكات بما يدل على كمال حياته و قيوميه لأنه يوجد حياته و قيوميه يوجد او دون صفات يوجد يوجد باسك هندي تشتير ده توقيتني اواعكات اقول لا تأخذه لا تأخذه إلا تغلبه Wa'ta wa nus basari da naya Wa nus sinah, nu'as Ay nu'asun, wala nawmun fa inna thalika yunafi al-qayyumiyya Shun ka agar Wa nus basari da bay, khaw basari da bay Aw ka ta sifay al-qaim أن جاء القائم على غيره يعني كل الموجودات قائمة قائم به هم موجودات بأوى وستاوى أو يشب خير وستاوى نعاس بسرد بيت يعني النوم بسرد بيت أو صفات قيومية لتسأد فإن ذلك ينافي أن عالم القيومية إذ النوم أخو الموت أما علاكين لأنك نوميش لمردن لا مردن يعني الشبهي بموت أو بآجيكه لخواب صرف ديت موت كان اهل الجنة لا ينامون ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون لبرأ أهل بهاشت نخون لبهاشته خونیه. قسمت معتقدی که لیو کتاب کانی اهل سناه لبرو مخلوقات لبهاشته. اهل بهاش سیفاتی کاملاً پیاده است. ام دنیاییه. پیویشان با خواب تختوان کار کرده و کاسفی و جان بریابن. لبین نعیمیان پیاده است. ام خواب پیویشان پنامینه. المهمه اثاريكا اثاريكا بلام اويكا راستك صحيح نبوه صحيح نبوه علماء مناقشه حدثك كان زر كدوى دوينتي جيجستون تاويكا اثاريك مني بدستوكا دليل بيلسر اويكا ام اثاره صحيحه وللاي محققين كتحقيقي ام تبين كلوزر مشاوير شيء مطول مناقشه هنا هيك جدول عندي هيك جدول عندي كانبورسي باله ساتونس دا بالنش ابيني لا لحاشك اليس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أهل الجنة ينامون فقال النوم أخ الموت جاء... جاء هذا عن جابر بن عبد الله من طرق. إن حديث جابر رضي الله عنه. سنفصل لي وروايات أكن. طريق يا سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر عنه به. دوام يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المنكدر به موصولا إلى فرنسا بالسبيكة. مناقشةها مو هنا كان أكاذب، أم مو طليقة كان أكاذب، لا لا فرّا صدّب صدّو نجت كوتائي الخلاصة أن الحديث لا يصح، والله أعلم، والله أعلم، برّم أو ندب زان كعُدّماء أهل السنة تعاملي أن قرآن حديثك دوا وإشي شمفي كدوا وأيكي كلام اعتقادي أهل السنة، بلام دواية وكدراسة، أجر حديثك صحيح بو عندك بالدليل يا بالعلم الشرعي تعتقده، أجرنا ذو طبيعيه لا تعتقده، تكون مسألة فروع عقيدة، فروع عقيدة، بدليل قدني. في نبي بدليل قدني. المهم وعقوق وعقل سيتيانا قرأت باقي فروعات عقيدة أهل السنة لنبيك تلافين هي لسلي وفروع عقيدة حسابا قرأت هذا هو قضيك قضيك قرأت بقلام لبرء وكشي يقدرسناك بأعقيدة الإنسان المسلمة هذا هو أصولها قرأت و لهذا كان أهل الجنة لا ينامون ثم ذكر عموم ملكه لجميع العوالم العلوية والسفلية. باشندواي أوش أوي باسك. أن في على كان جميع العوالم عالم عالم بوخا عالم عالم انسان عالم جن عالم ملائكه عالم جماد نبات وحر وحوش لجميع العوالم العلوية والسفليه او كلمه الزبيه اجي او شكل اسمان كان اجي تاثير كان اجي او عوالم علويه وسفليه وانها جميع وانها جميعا تحت قهره وسلطانه لجد صلاه الملك اونو وقيت على ظالم بس هل هم ينا. فقال له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض يعني لا لغيره على سبيل الحصر مالكهم هموية ثم أردف وشيدي ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه وهو أن الشفاعة كلها له يعني من ذا الذي يشفع استفهام إنكاري شيء هي الشفاعة يعني كاس كسنيشن فعد بك انكار نفي الا ان ويك اخوي مجال الاداء الا ويك اخوي اذن طبعا اذن بالكذا ابو موحد ابو موحد موحد شافع به مشروع له كل شيء موحد يعني كابو سلسله شرطيتين اذا شافعك موحد ومشروع موحد ابو شيء غيري اما فيوت الشفاعه المنفيه او المشركون يكن شفاعه المنفيه هويك أهلي توحيد، أهلي كان الشفاعة المثبت وين مشركيك ومفتاذعك وأن الله يؤبر شفاعة إليه بل الله يؤبر شفعاتي ومن فيينية أما شفعاتي مثبتك كذلك القرآن سنةها أتوى بأرون فيتي بأرون فيتي في جنبري قوة صلى الله عليه وسلم شفاعتك، ذك وغير في جنبري صلى الله عليه وسلم شفاعتك. ذك قرآن شفع ذك رجو شفع ذك أعمال شفع صالحين وشهداء شفع ولكن يقول لك ان الله يسلم الله سبحانه وتعالى تعالى يشفع عنده إلا بإذنه. إلا الله ويسلم على الله ويسلم على الله ويسلم على الله ويسلم على الله ويسلم على الله الله ويسلم على الله الله ويسلم على الله ويسلم على الله ويسلم على الله ويسلم على بيت مشرك ثم الله ذلك على الله على تمام ملك. طبعا ما باسي ام قد كسبه وكين باسس اسماء صفاته يعني اجد كونسيب الشفاعه التناهيه او بيت بس بو نبي هيج شكل ما بالغ او او ذاته وهو ان الشفاعه كلها له فلا يشفع عنده احد الا باذنه وقد تضمن هذا النفي والاستثناء امرين يعني من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه تمام دوس إثباتها يا دوشد لخو قديم يا كم احدهما إثبات الشفاعة الصحيحة إثبات الشفاعة الصحيح وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يضع قوله وعمله. مادام استثناء تيا شفاعة يعني هناك شفاعة هناك شفاعة مثبت اي مش بأرض ما هي لمن يرضى قوله وعمله والله على تعالى رازي بالله وتوك الدوي جاء وتوك الدوي الشافعي المشعوله. والثاني ابطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه بغير إذن الله ورضاه من منفي أو يك من نفيكين أو يك مشتركان اعتقادا وبوس صنمكانيا بتكانيا شفاعته أمش لبرأ ويكر مشتركا خد على إذن نادت بمشترك شفاعتكاذ وإذ نجناد مشترك شفاعتي أبو ثم ذكر ساعة علمه وإحاطته فاش أوش فاش أو يكباس شفاعتك لات كرسي انجا تعالى باس الشيء كاذ باس فراوانيم علمي خوئك وهموشتك أزاني وإحاطيها وإدراكها بهموشتك وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية في مقطع ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم المستقبل وما خلفهم الماضي أو ما بين أيديهم طبعا إما ارون اجتماعشد يمكن ما بين ايديهم كنايه عن المستقبل كما ارون ايشك او كلا بدست معنه مستقبله وما خلفهم اللي تركناه في الماضي بويا لاء الكرسي ما بين ايديهم يعني المستقبل وما خلفهم يعني الماضي بوي الله عليه شيء من الامور والمستقبله يعني التي تاتي في المستقبل والتي مضت في الماضي أما باسئ الله سبحانه وتعالى وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه لا يحيطون بشيء من علمه يعني يعني ابتداء يعني بون حقيقه حقيقة يعني, يعني لذاتهم سیداتیم کس نه توانه هیچ سگ درباری خب زنه. تیم درنیش. کس نه؟ ولایه حیطونا بیشی من علمیه. ایلا بیمارش. بایه خیت همش تیک اذرنده. همش تیک خوایتی. خال گیج نزنم. ایلا آن دی خوانیدهت. ایلا آن دی خوان مزعل نداریمش نزنم. ولایه حیطونا من علمی. بیشی من علمه يعني بمعلومه يعني معلومه وقيل من علم أسمائه وصفاته لا يحيطون بشيء من علمه لتفسير من علمه أي علم علمه ما بس معلومه يال من علم الله اسماء <سؤال> معلوم يا اخواننا من تو موجودات معلوم يا الذي الل يعلمنا يعلم او او مخلوقاتنا ثاني علم بعنا او علمي كابو تفسيري علم ولا يحيطون بشيء من علمه يعني العلم كصفة لله ين بعض علمه كبوة معلومات سما علم خوي من توأمان علم خوي بمعنى معلوماته الذي يعلمونه جل يهاتونا شيء وقيل من علم أسمائه وصفاته تفسيري كم من معلومه تفسيري دوم من علم أسمائه وصفاته عندك اما ترجيحا تفسيدي كان هنديك او ترجيح حكم بالان الراسيه تفصيل كم؟ تفصيل صحيح نير ولا يحيطون بشيء من علمه من معلومي خوان تو معلومي خوان تحيط بي اذن تقدر عليه المستزان يعني كسب بينا اقل انسان تشريح كات اقل بيه خلايا كان دوزيتوا النوع معلومات لا معلومة إخواد وزيتها بويه إيه درباري الله نازلين درباري الله نازلين إلا أوكي خامد زلمة ذا نقد درباري هندك لعلمي إخوائك معلوماتك إيه مين كمخلوقك كاني بويه تفسيريا كم تفسيريا كم من معلومه تفسيريا كم صحيحنيا ووترأيي وتراوشة ليس تفسير أهل السنة بل لأنهم فسروا الآية على ظاهرها ولا يحيطون بشيء من علمه يعني من علم الله تواقع جاء من علم الله يعني من علم أسمائه وصفاته كصفة العلم تعالى علم مطلق هي مد أقر فيها والمانتين ذا درباري أو إيزاني إما نازن، بس الآن ظاهرة تفسيران كده. طبعاً ما أهل بيدعوا شعراء ما ينكر، ولا يحيطون بشيء من معلومه، يعني أو يكلا لملوقاتها يا يا ما هي كنازنين أجر خيط على كما من نلت، ويبدو تفسيرها يا يا كم يعني تفسير يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته وهذا هو الراجح إلا بما شاء الله. أشوف الذي فعل ما نقوله أجل كسر جوان منقوله أمر تفسير أهل السنة من معلومه وإماش معلومات من هذا البالي هندية أو كاتم باسم فيتشة الإحاطة أو التام يعني لا يدركون ادراك التام لشيء من معلومه إلا بما شاء الله. إلا أجل خويت على خوي مجال ندا. لكن بوش ليس الظاهر لكن دبر جن جنبه شيخ تركه قوم وقيل من علم أسمائه وصفاته إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه يعني يعلمهم إياه على السنة رسوله يعني هيشتك أجرفته على خوي خبرين فينذت جي يعلمهم أقربة شديد يعلمهم من التعليم، أما يعلمهم من من الإخبار أو بغير ذلك من طرق البحث أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة والتجربة الله لماذا لان الله سبحانه و بما شاء الله سبحانه أن تعالى إياه على ان الله أو بغير ذلك من لك البحث والنظر والاستنتاج و يعني بالتجربة لك ان الله سبحانه و تعالى يقول لك ان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 دب ببحث وبنظر واستنتاج وتجربة. وهذا الجملة هنا الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم إياه على سنة الرسولين. جاء أسماء وصفات به. أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. أجناء أسماء وصفات ب ب ب استنتاج ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه انجشتكي باسكتكا دليل الاسر اويكا ملكي حي تعالى ذو الجود وذو الفراوان ودصلاتي وواسع سلطانه ذو الجود وذو الفراوان فاخبر ان كرسي قد وسع السماوات والارض جميعا ثوالب عند الكرسي حي تعالى لا هذا كان همو ولا وجود الله وجود الله وجود الله وجود الله وجود الله وجود الكرسي وجود الله ما الله من ذا الذي يشفع؟ وجود الله وجود الله وجود الله وجود الله وجود اسم طبعا الذي جاء ذا لقر الذي هدوك موصولا ين ذا اسم إشارة ملغاة بلان بوشي وعو هاد أقل لدوأي ذا ال الذي هات لدوأي ذا الذي هات او كانت نالي اسم إشاراياً الذي اشبناك يعني ذا نالي اسم إشاراياً بمعنى الذي اشبك نعم وكوكدو كلمة مركبت عامل الله أكري من ذا بيكوه من ذا بيكوه الذي او كانت خبركيتي يعني من اسم استفعامة مبتدأة الذي خبره اي ذاكتش ذاك ملغاة اي شيء كنكره ما يوجد عندنا اسم موصول بيت في مثل هذا التركيب لانه يكون معنى الجمله من الذي الذي من الذي الذي اجب له انت اسم موصول الذي اسم موصوله او كتبه من الذي الذي بوشره وهذا لا يستخين فابو ذاك ملغات اسم كان مبتدا الذي خبره والصحيح في الكرسي انه غير العرش يعني عندك اوتيانا كرسي عشا عندك اوتيانا كرسي علمي خوايا يعني علم وسع كرسيه السماوات يعني وسع علمه السماوات وعندك شتيانه والاكثر شتيانه كرسي بوق المخلوق غير العش والصحيح في الكرسي انه غير العش وانه موضع القدمين وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلات عرش جاية كرسي جاية كرسي اشتكى كجغل عرشة وكرسي شني هدو خدمي خاتم تعالى وأهل سنة إثبات قدم بخاتم تعالى كان ويليق بجلاله وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلات يعني كرسي لشاوي عرشة بكو ألقيك وهي. أو هالقيال لا لا دشت شوالا فريب ذيك هاد أو أو سحراء عرشة عرشة أو في امريكا ارين عرش كرسي موضع القدمين حديثك كامل عبد الله الكريم إمام احمد لكتاب السنه روايه كدوا وابن ابي شيذا وابن خزيماه وامام حاكم وامام دار لابن عباس موقوفا رواية كدواء وإمام طبراني رواية كدواء وإمام الباني لمختصر العلو الله يسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. باور بار قدمين هي والموضع وبارش من بوهايا كرسي موضع القدمينه. ولو إلى لمحققين شيئا كنت ضعيف شيئا وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلات كرسيك لتشاوي عرش أوكوهرقية كوية وثمان حديث أبو ذر من هي يعني يكوي يشارك ببو حديث أبو ذر الذي رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش والبيهقي في الأسماء والصفات أم حديثش شيخ الباني رحمة الله إلا صحيحه صحيحة صد النوع صحيحة تصحيحي كدوى يعني كرسي دشاوي عرشة كحلقة في فلت وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح فإنه لا يصح عندك لا مرتديع تن مشاك ساكن تن مشاك ساكن جماعتي كوثري وجماعتي حسن السقاف والطلب كان ينتن ألين أو تأويلي صفادة أو تأني ابن عباس ديت تفسيري كرسي أكاد بعلم والاستدلال بمنشأ كان ابن كثير لكن دعي مناقشة سير حديثك أكن حديثك لا يصح وأما ما أرده ابن كثير عن ابن عباس في تفصيل تفصيل العلم فإنه لا يصح حديث كش لأنه من رواية جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس المهم علماء حاطونا مناقشين كدوا مناقش حديث كيان كدوا أمثال أحمد محمد شاكر مجموعة من العلماء وشيخ مقبل من هذا الوادي رحمه الله هذا من تضعيف حديثك يعني كذب دشونا فيه خويا إن شاء الله بيقول إنه ولا تحقيق فيه هاتوا لكن وجه ثابته التفسيري أما لابن عباس هو أنه موضع الخدمين. عليكم السلام. ما دام أمر صحيح بيت أو يثير مخالفات مبكرات هل ابن عباس رواه بيت؟ فهي رواية شاذ ذوقه علماء. أقول شيخ احمد شاكر عليه العمد التفسير. وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس. واما الرواية السابقة عنه بتأويل الكرسي بالعلم فهي رواية شاذة. لا يقوم عليها دليل. من كلام العربي ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن عباس وقال وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطل المهم كرسي شتك مخلوقك ولا أسمعنا كان قولة لأ. لا أسمعنا كان قولة سنجارك باس مخدر سكان أو تصوير صحيحيك لاي أهلي سنة هي أو هيك أسماني يكم فاشن دوام، فاشن سيام، فاشن تحوتم تم شيوهد أسماني سمككي في فينصد صحيواني غربكت أو ندا مسافي دودة نيوان أسماني بو أسماني هيتير فينصد صحيو أو ندا دودة أسماني دوام شبور شيوه نيوانا كشبور شيوه أتا أغا لثروي اوه كرسي هي مخلوقه كثير هيا وسعه كرسي السماءات والارض انجلى اسمنا كان قوله الكرسي لثرو اوه اوه لثرو اوه عرش هي وعرش القاوتين مخلوقه ابي خي تعالى شان قوله كرسي موضع القدمين موضع القدمين كما يليق بجلالي وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم جباه شطقاء لا تسي مع بدهي بودو بودو نبيه بفخذيه ما بفخذي بيوكي أم عقيدة بودو بار بفخذي بيو شان لذي بيو أخنا عقل له له بتجي عموما واما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم فانه لا يصح ويفضي على التكرار في الآية يعني قبلين كرسي بمعنى شيء علم يعني بس علم انكم لا يحيطون بشي بشيء من علمي بس علمك اجا جابر يوسع الكرسي والسماوات يعني تكرارته هم بس علم ويفضي إلى التكرار يعني يؤدي إلى التكرار في الآية ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده يعني لا يثقله لا يثقله حفظهما يعني آسمان كانوا زوی زور گهوران وای خه تا هنده وکو منوی ئونه باس هات ئیناشتی تریژل نیوان ئسمانکانو زوی ههیل در سرک ولام ئسمانکان زور گهوران بويه ئوان اهینت باسیاکات بويه مه فایت علی انجا نک اوا ئواني راگت بیت النار النار حدن هيج هذا يعني بخنصر النار نقص. ولا يعني لا يعني حفظ والأرض وما فيهما. وافسر الشيخ رحمه الله يؤده بيثقله ويكرثه وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه لكي شرحي الشيخ شيخ الشيخ سامن تيمية لكي شرحي كذوه حنديق لا لكتبكان شان كذوه لا نو اياتكا كاتب ايات الكرسي هنا هو لم وكل الفتاوى ولا يؤوده حفظهما سلا في رصد بالسنوي أو التوعيه كما درس نهايه أو الحوشبي ياسين الحوشبي لحاشك حاشكه في النسخه التي في الفتاوى حيث جاء هكذا ايات الكرسي هنا و ولا يأوده حفظهما. أن جاء خط لا إلَّا ولا يثقله. أن جاء شارحك داخله وهو العلي العظيم. وهذا ليس صحيح. عند تفسير خيتنا القرآن نابد. يقول حديث من نسل الله تلبر تكبو القرآن نابد. تبي لناو لناو آياتها تفسير أن مقطعة مقطعة ثانية. برام آيات سياقية آيات تكتب في فسّي كتاب حتى حديث في نابل. بويا لا لا لهين كوايا. لا لا لم لفتاء مجمع فتاء وايا جاءت الأجد هي الشيخ سمتيمية بيت هر نابل. أجد مساح بيت هر كسف طبيعي كذبي أو شوية نابل. بويا على وقت فسر الشيخ رحمة يعني الشيخ سمتيمية يؤده بيثقله ويكرثه يكرثه وهو من آده الأمر يعني المؤسس آده يؤده آده يؤده يعني فعل يفعل فعل يفعل آده يؤده لبروه دو همزي آده يبوت آده. آده, آده يعني بمعنى يدخل. وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه كس يكشتيك لسي قلس ببيع أو الشيء أما يكرسهوتي لا كلميك كرسه الأمر كرسه كرسه الأمر وغيره اشتد عليه اشتد عليه لا يثقله ولا يكرسه نا كرسائي كرسائي نا نا كان الثقل يعني لا يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان يكون هناك شيء يمكن ان شيء يمكن على شيء أفعليه بابي أفعليه بمعنى كرف بمعنى كرف معنى كرفيش في اللغة يعني اشتد ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي العظيم وهما العلي العظيم لكثائي أو أشتاني كباسي كده لو همونا وصفتانا ختام آيات كيبا قال بدو وصف باس هم اسمن هم وصفا هم اسمن هم وصفا با اسم من علم من بو الله بلان لبرأوي مشتق وصف ينتعي العلي جاء فرق لنيوان علي علي ماشى علي بس فرق كنشي علي هو يك خلنا نقول في أنا علي بيرش الدا ها عادة لذي علي أو كدي مكلا أصل صرف للغة عليون عليون فعل عين لام واو من العلو مشتق من العلو بضم لبراوي واو كوتة كوتاي ومع قبل مكسورة أبيت يا علي أين أو أو أو يا آ أخي أصغير شيء يا واو. واو ما قبل مكسورة والعلم صرف علمي نوايا أبيت يا علي فاعل أما علي أو علي فعيل فعيل كابو يستعى علي أسألوا وزني فعيل بس علي أسأل فاعل كابو متعلي علم الصرف شاء اذا اجتمعت الياء والواو دو حرف الياء والواو جيش نيك شو وكله بيش بي شو ياكنا بيش بيت ياكم يعني الاول ساكن تقلب الواو ياء واو كبتجي ياء وتدخل يعني يعني يا يكم نقال دوما ادغامك في ال تعالي وتعالي علي يواقفته يا العلي قلنا هنا اگر ام الين او الف لامانئ لسر اسماء الله هم زيادن وكلها الف لام زائدة باسمك لا ال زائدة باسمك اگر لسر العلي الإسلامك <سؤال> اللي لذي شو ك الزائدة شو ك علي هالخوشي اسمه <سؤال> أو كاتا أم أم علي لقل ناوي علي أبو طالب <سؤال> أو فعل أم فعل أو فعل أم <فعيل> <أو> فعل <أم> يعني <فعيل> <أو فعلة أم فعيل> كابو <العلي> ناوي على <أجل> <أجل> <مكش لا> <فعيلة> بله. شو؟ ح حرف جر هينية مشتق حروف مجهول الأصل في مجهول الأصل فالعلي هو الاول الراجع حاينا سأكن <تصفيق> اه دائما بلانتشي تنازني اشتقاقات ليني اشتقاقات ليني هل كويل لتبارك له فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه قدري نبيت ذاتي برز نبيت دصلاحتي نبيت هي بزر زي شئ صلاحيات هي جورية أي شئ صلاحيات نعم علي بها مجتمع علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه يعني عاليا وفيا ارتفع وعلى على العرش. ما من حيث الذات عليا انجا من حيث القذر الشان علو القدر إذ كان له كل صفة كمال وله من تلك الصفات اعلاها وغايتها همو صفات كمال هي يعني كم صفة برز أو ونهاي صفة كشي هي نهائي صفة يعني نفس صفة الجاب بقولنا صلاة بيست صلاة شل صلاة وله من تلك الصفات أعلىها يعني صفة كمال وغايتها وعلو القهر يعني إذا صلاة والصلاة بسهر مشتك فعناه يهيب بسهر مشتك إذا هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير أونية زال بالبصير عبد كانيا بلام جاهل بيد جهلية بيد بلام بربا مخلوقات شخو هيا زالا لملوك الدنيا زالا دكتاتور لكن ناعم إيش نازن جهل نعم خبيرة خبيرة لخبر شرير خذ راعي يعني دقائق الأمور هموجته والحكيم وقال لك وقال لكي خلافة بكار نائم باشا يعني إفساد ناكا إذ هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير شيخ ابن عثيمين أرد أم كرسيان الكرسية إنش النبي أخوة تعالى الله الحي القيوم العلي العظيم وتتضمن من صفات الله ستا و عشرين لك كيف على واما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمه قال تعالى كعظمه اوي الله الذي لا شيء اعظم منه ولا اجل ولا اكبر اي شيء لقو تعالى لا يمكن ان يكون وَلَهُ سُبْحَانَهُ سبحانه فِي قُلُوبِ أنبيائه وملائكته تعالى لدلي في وَمَلَائِكَتِهِ بياء وملائكته وسياء تاذيمي كالتالي كامل لدري كامبران لدري ملائكه لدري كالشاكا هيا بسرعه ان يكون هو سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والظاهر وهو بكل شيء وهو بكل شيء عليم. هذا سر عاتي كثير دليل كثير لا أدلة. لا سر صفات. عبد الرنجا. جمعية ما؟ مش الزمان جمعية. <تصفيق> خدش شذي يا خدش شذي؟ مالية. مالية. باش ما فتحنا ذلك اللحظة. <تصفيق>